أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما ونمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولد القربى واليتامى والمساكين وذن السبيل وَإِنْ تُنْفِقُوا فَقَدْ أَنفَقْتُمْ عَلَىٰ حُبِّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذَا أَنْتُمْ بِالْعُدْوِ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّجْعُ أَسْفَلَ منكم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 إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراكم تسيرًا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله حسب إنه عليم بذات الصدور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 فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تُفْلِحُونَ أَعُوذُ بالله من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وعشكا نعاوك بالعبان أيها آيات دها فرصان يكوبات وقمي دها صورة الأنفال. قال سبحانه ألا وحوي وعلموه أغادا مؤمنين تجاتين وكان صوم الرئيس ورد بالله قادي صابتا يكسوا الدكتين غني لا استفقاصنا يتصدح على خوده نوين دات المسلمين تها يتغال فقي غل اي رب سبحانه وتعالى كرى فكما يا الى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مره هلكنا لكلم دليغي مره هو سيفن لو تتهيس لو قيفشنه وعلموا اجاده انما غنمتم واحد غنيمه الزتان او من شيء حير ادا هو اناده وحونه هو مال فواحد يربح النقده فان لله اله وحوله huma tahuu khala marka shan loo qaybiyo mail warii rasuulina oo musbure hayo ilahi qiis subhanahu wa ta'ala yakar rasuulka wa isku midu nu'baas marka wax fustirayo waxayna karay jiran wax uunii jiray oo sida loo balan yahay saxda ah wa li tabarru ilahi baa waxaalay deeytu marka waalaado waxa ilaahay ibaalawaha uga gaar loo dhigay majirtee wa barakood sida maqaatullaahi masjid masajidullaahi wak baytullaahi wa wixii barakaysan oo la rawo in la weyneeyay ilaahay lagu magacaabo subhaana wa ta'aala wa rasuulullaahi الله alayhi wa sallam iyyo ilaahi iyyo ku dadkan soo socda ayreeyihiin intee la sii kala qaadashad ee waxaa la sinaya caadadaba aradax looga loo saasayday lekin sabseer ka lobnay hay habal umma uqufa sari waxaa weeyay fa ana lillaahi qumsuu la sawa wa wa wa وعرسوله صلى الله عليه وسلم رزق قيس غنيماه وحديث كا يمام البخاري والشافعي الكوريجي صلى الله عليه وسلم وكور رمي إلهي وحده سبحانه وتعالى ماشوا ورزق قيس الجريء أصحاب ترزق بغضمات مركز على رسوله صلى الله عليه وسلم فويل وجعل رزق هذه طور لا رأي إلهي وحده الدليل جئيو سغار قيادي روح يا خلاص عزجنا إلهي سبحانه وتعالى وحوسي وعديد البخاري وريج إلهي سبحانه وتعالى تعالى يدين سر روح الرأى مركاتا تحت ذل قدمي و انا ورن قايغ هوجسه كهلو الى الله رسول صلى الله عليه وسلم مركاتا و لما كان كسا اختلاف في هذا حديث اي جرتدهيسا و هو حلال سن بيدي و بيع مبرور بيع ما oo xalalo lugu baarin samayay Ilaahay looga baqay haddana culimada badan ba waxay dhahayaan ee inay xalalsanta qaymada waxa suu haddiiifku ugu aha de oo waxa uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam وقع aha u geeriin injira waka isagu ganimada ay waxa qaybaysan oo min shay بقى هي مالك وحين هونا لاغير هذا هشان او قال هذا هشان او لله الهي باسكر الخمس وللرسول وخمس قال وليد القربا اصلا وانتا ان ساكد حيتو هشان ملي لو قيو ميل ايا وحلسي وحا يا رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول, رسول كن وفسنيا وليد القربا وقالب الرسولك ولي سماع غون تاع دكم مسلمين تاع غون تاع والمساكين تاع مساكين تاع وابني سيل مسافر أنت سعى شامل عبدالله لأن الله قيبه يقول هذا لا يوجد هذا وحيث صحره مركز أخر تلك أعادك مسلمين تالله قيبنا مركز صدق وقيل صدق أن يماذي بألي سبحانه وتعالى إن كنتم هدى فيهين آمنتم بالله فركم كارتا أفريه ووحي أدهشان أردن شامل ما يشارك أنت كان يدين إن كنتم هدى فيهين بالله إلهي فورنا مني أنزلنا أن سود الجنة على عبدنا أضن كنا قد يشيس يوم الخرقاني مالك حق يبادل خلا خلا صاريم وولاي بعض ما جعوب دحيه ويوم بدر وشردني أي كيف جدو سود كتب وهذا نردن سيدنا كما كنت وها لو يري جريك من هذا الدجال هذا القرايق nimma mahraal u qaybin jiray dabayo an safe loo diibay oo xalay laga yawo shafta inay ka waawinta lagu qaybin jiray kuwaan ka say u dhigeliyaan aayad ka إلهي سبحانه وتعالى وحده وكثر ذي على عدن يوم الفقان مالك حقه بعد الخلاص وما لينك ذ قال إلهي ملحق <تصفيق> الجميع ورب سبحانه عالم قاضي هؤلاء ويبابين وإلهي سلام كان خروق عليهم وضدك حتى أول فرق قال لماذا موت قبل الله قلبه كيس العرب أو مرافقين بين هذا ويندين وما عَلَى على عبدنا يوم الفرقان يوم تلقى اليمان كي اي لبدا جعق كلمن وجميع غادر جمع الاسلام يوم الفرقان والله على كل شيء قدير ذلك ساعه كثر ربنا مسلمين تي ايي صدق بقوليو او والله على إلهي سبحانه وتعالى وأوحى البوء أو ذاوى وهل روحنا كونك كثيرو هو يوأ وله سبحانه وتعالى هذا الروح في أسباب ليمد مركة ضد مالك وحي تونت ليمد ريا وكتاب كله هذا إلى يوم سنتين وكتاب كروين سنتين غريمه ساقق يصد أي على سما المال كثير سب والجعيل يهاي ودوك عن هارك مره صدق يعطينها بدنها وخيرها بدنها خيره قرنها واسف خلافه بدر خلافه إلهي سبحانه وتعالى لذك قيمه بضنا صاغر الين هلك كل عظامه وجعله أثكاش مركم مالق ووحقت رهوى يق سنصاب مري لذك في ذنيه سهرة صدق بع الله سبحانه وتعالى وإن كنتم آمنتم بالله ورح ورح ورح ورح وقرآن عشق إلهي نوره حسق قرصن الوصاد إذا أنتم بالعلم اكبر من الهي فوارا وريحا سبحانه وتعالى احواش عليك يا مساي كان دحدا يا وكا يا ساي سبحانه وتعالى اما وذكر خصوصا إذا وقتي أنتم ما ماي حجه ولا لوت على يوم الفرقانكم ما لكم حق يا باذ ترى هو اذ أنتم ما هي انتمينكم هيدان هذا هيدن دانت ادو يا مدينة حاجه مدينه لن وهم قالوا يا قريشنا بالعدوة القصوى دانت في فريدو حقا كفيد مدينه او حقا مكه حقت اي ايغونا كنسقناين وركبوا سفر كي اوصفيان وته وصابتوا المسلمين توصب دحانا اسلم منكم حجه على هوصا يلي كجيرين او حقا خيبته ايي جيرين حقا سي وعارن مركو وغارين ا لا ثلاث اي اوصفيان ان عقل بدم باسي سي وي tadi jaram aawx geeli tiber tii laba halad ba halka wax sa waxa uu yiri waxaan aragnay jelin madin aan amr halka deganay ka dhinciisa shishin laba nimba laba ارغذا وحوي واعرف الجيره يضربوا جيلوا العلك كما كازو هو صاحب كله كل حيو حقا ولا يحب مال فك بمريد ما سبحانه وتوسع ركب اكثر منكم سفركي كي ادوصل بحدينا حولها بدن وته ترى يراي كي يجا دفعوا ادوصل بحدينا حولها كقاسان وليسان وين كوسين ولو توعثتم بالله سبحانه وتعالى وبالقدر adiga aad linkiga gaarada balamile haydoona waqti qabsan leeydo meesha aan ugu nimaad dhig la haydeen ilaa intaas la yiri jiray dadka daaqad waqtiga jooga geesiyal maadu ha geesiyada dadkii iyagoo gacanta seefsaa ugu hayay sayisuleen jeer diyaansoo baxad dadka waxa kugu ba la soo baxayay heer iyo soo baxayay soo مركو اللي بلمني جي، هالكذا جنوا بالان، بيشوسا جنوا بالان، مكان كذا جنوا بالان ويجي هذا هيدان، رخت رفس فيلمي عادي وتسخيرات هيدان، ما ي ما يجي هالكذا وما يمان كرا، ما ي ما يمان كرا، ساعة صلاة يومين ولو تعاتم هذا بالان فريق هيدان، رخت رفس وتسخيرات هيدان، عادي. وقت جاء يوم ماش يوم بلن كان سخرافا ولكن الله ولا كل ولا كنت وقع بدعي ولكن وقع القتال دجال كبير الدعي بغير المعاد يوم بلن جري ودجال كله مسحور الدعي يقدر الله سو إلهي بحكمه أمر أمر سو إلهي أشولي أمر خاص كان مسحور النذار مر والبرلفوين أمر سو قدره سوء دؤ او أي الله سبحانه وتعالى رب الله ان يسكنكني واله سبحانه وتعالى ليهلك سوها لك سمو من روثي هلك هلك سمي وي عن بينه عبد سوو هلك سمو من روحه حي نوراد عن بينه شعب وي او وأن الله الهنا سميع عليم اله استفراث سكرهيو وما قلبن إلهي, إلهي, علم الروح إلهي في هذا الكلوب هذا هو المغرية وسوس قصة إلهي هو المغر عالم ويهي والبي حال فيس إلهي هو سبحانه وتعالى إذ وذكر وصف سوس إذ واختجه هذا المسلمين تتهين أنتم يدينكم بالعدوة أما إلهي وحول سبحانه وتعالى فرقان ككل قائد كرساري إذا أنتم بالعدوة الدنيا إذ وقتك أنتم يدينكم بالعدوة الدنية على خصص ما إذن الدنيا مدينة حكسي وهم قريشنا بالعدوة القصوى الدنية تقول بذلك أنت تقيدوا حقا يما كثك سيبيكو وارت بأسفل منكم صفر كينا وإذن كوه ولو تواعدتم عدد برلمين لهذا وقت كبسان لهذا لقد اختلفتم في المئات وأسخو خلاف لهذا وقت برلمتوه ولكن جماعتم إلهي وإذن كوهما تغير <تصفيق> من ادم ويغير الككل ميي او دغالته كو دحاي الله بالله الهي سوو حكومه كان مفعولا ارم مروه البا عميد كلين اليوم والهي حقيس لغا فوليني ليهلاك سوو هذاك سما او غارو ليهلاك ليذكر وانا صاصو كفر وغادوا نعوذ بالله هذا كافر اي وروحها الدنيا اخرت ليهلاك سوو هو من روحا حيه جاروبي عم بينها ده مالن كوه الفوع على يوم الفرقان بيله كلش مالن حق يا بادر كي او روح هذا قالوا لك سوي ودانيه حقي كوي بينها روح او ما وحسك قادر اي سبحان الله اللي حق جيوا من تيجان في عذب كوده يا لا farasku riyob siinto iyaguna intee fardad weeyeen laa boqol iyo kabadana fardad weeyeen geero intee bu dhayn wa kuma yallaa iyo hammowdan cadde fardayra ududuu di ala fardoway yaray u heeriyo iyaga xalaayim oo wax qabsaday maxay او من أنت مسلمانتي و أقول لي لأنك لي سوء قالوا من روح لك قالوا بي عن بيّنة عضو واضحة قرّح هذا وقرّح هذا الشكل عندك بجر الإسلام قرّح هذا المقضة بإمالك ويحيى سوء النور وي من حيّر روح النوراني عن بيّنة إسلام كإيّوه ووعده أيّوه وان الله سمع عالي إذ الله في منامك قليلة ويذكر حسن نبي الله محمد إذ وقتك يريكهم الله ku jiraa xosocay في منابك fi maraamiga قليلا qaliilan halay ko yar rasulku لا xabay si aan dadka ugu taa cilanka horjeenay badanyiin oo ka ka soo xalaynaa aad xadta weergaha ku dhocooda oo dadka qaybta dahan maganada wax ka baaxsan laakin dad lagu sheego rasuuluhu sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay inay yiriin iyaguna soo وسكوب رب سبحانه وتعالى وسكوب درك إذا يريك أول كره نبيه محمد إذا وقت تجي يريكهم إلهي قالوا قصصي الله وإلهي بقصص في منامك ورد هذه قليلا حرايح فوير ولو أرأتهم إلهي دكتس لها كثيراً حرايح قبلاً يا أبانا دكتس لها إلهي سبحانه وتعالى أسر يقarkan الله فشلت مادفري يوم إلهي أي والله سبحانه وتعالى فلني وادع إلهي ذو warii la magalaynaa waxa carayna marka sasoonku yiraam bufarda ka mid ka soo saxaabada uu sheegay ولو waa wax yar wey wad cunaysa walaw walaw arakaum kaseena hadu ilaahay ولا sii laha iyagu badan la fashirtum waad الأمر bilahaydan wala tanaazactum wad dadayl haydana wasku qabsan lahayd ما كنت بنلاقي على مكالمة إنك صدق بقولي دوري الطوافة واحد اسمع قول ما أتفضل مديري له مارك ليش خلافنا جب قيمة إسلام كده إيش خلافنا مستوى كده عيسو أبارة هي مشاكل كده عرادة يوقف هذا الجهاز كده جاين جب كذا المفروض قيمة الخلاف في حد نحاي خلاص ولا ولو تنا ولو أراكم كثيرا لفشلتم فشلتم واتفر يومي لهيدا واتتنازعتم واتضاد لهيدا واتقفصن له الصلافة لهيدا في الأمر أرك عبد قال كسفف ولكن الله إلهي بسالما إن كنا بتقولي أنا الصلافتان يد في اليوم محيي واحد يربو عندهم حال الصوف صلافة يا مر حاله في اليوم واحد يربو أركانه يكبرني صحابلا كيف ترد عبد الله يرد في هو ورساله ما ينسى تضباصا أيومين ما وهي ربي قراءة فنكي إلهي بس توني يسوع عليه السلام مركز القراءة والبقرات كل اللي ولكن الله صلى الله عليه وآله إن كبت بعد خلاف في الفريود أو إذا إن نصينا يرينه إنه إله عالم وعلم بالله قبل ما يروحون إلى الخلاص يوم السماقان دعوه إلهي وحوجي بذاك الصديق الله وحوجي تروح الله في تكوجرو إلهي وحوجي أنكم مسلمون يمل حضنا هذا الخلاف هذا اذل تقيثم في اعينكم قليلا رسول كوري كوري قوسم حد الرائي العين اللي يسربيه قوي او كان شجن وصحاوه اي دهن قيثه تضاتن ويه وذكروا خصوصا المسلمين تاداه في يريكم هم الى الله مر تنتصي غاره قريش اذل تقيث مك كلتن او دغلك بلوداي دغلك مركو من ديننا قليلا kuwaa leeyay garaa si muuslimiinta ay noocaano dagaalka ugu garaan soo soo dagaadina oo islaamka loo yiri wayaqallirku wa يوريكمهم إله أجارهم فصيح إذا التقيتهم مركض قل فقبلوا ذوي مكث فلان تام أيه تهر رؤي هذا دارنا وقبل أركان في عيونكم إن إله يسوق قصي قليا حارج يريه يغير ويقللكم إذن كإله وينيري مسلمين ده. في عيونك قارئين رأي الله الكويا من حس إله وياه اللي الله إله السوء أفلو أمر أخر وكان من إلهي حكمه وأفسره أهل المرور أهل اللحوم وإلى الله يخرج الأمور أمورا علاج من غطائه أمور تدعنت إليها كجربة إلهي ذات جميلة سبحانه وتعالى لما بد بعدين كروه واحد إلهي سبحانه وتعالى والرّواهين والضعوا لما باعدين كروه ما باطن يمرنا يا أيها الذين آمنوا إلهي سبحانه وتعالى مسلمين أيه بريء دجال كأي حال الدنيا وحاء لقى صواب إلهي وجوهيرنا يا أيها الذين آمنوا وإلهي رسولك الرّمزي إذا لقيتم مركز للقلنطان فئة كوح قالها فاتبطوا هفليوين يشتغل نار تحرارنا حلال خاطئنا حتى هبوقنا ويدكروا الله كثيرا حسنا إلهي ورسول كان يقول صلى الله عليه وسلم إلهي يجعله ذيال فملكم يجرى صمته نكا يابوقان حتى وأكاري بضية الله سبحانه وتعالى إلهي بدينا حال الضغط عجيبك و هو الضغط كريلا رأيها من الكعادة كتماس و الجريلان فرصة إلهي فصوهرون إلهي أخرين أيهو و حال العجيبهو إلهي السجن و سنحسسين الذكرئي بريئي يوكاس و يحقل العرب أرماد المطابل يقول له يحبون عنه إذا لقيت فئة تنفط بطوصب ناط الله كثيرا إلهينا إن بدن فص لعلكم تفلحون سأولي منتان واطيعوا الله وإلهي اطيعوا رسوله حاض والبقيه قالها قالتا دغال قال الله في دداه الى ان عاسين سي لم يجري مر والبا قال يا سلام حد استوري واتن قالها بدم الى ان سبحانه وتعالى الله ولا عاسان الله الله ولا tanaz'u hamur منه fatafsharu wa hal wal bayqa han dagal haladna lama ogalo waka sabab inta ka soomaaleyn adko markay iskhilaafaan oo waka in ilaahi subhanahu wa ta'ala aay ku dhacays somaliland ka tagays oo barakada halka ku oo baba iyo diin tahay wala tanaz'u hamur min fa tafsharu وقلبي أولياء أتى ها إن كل هذه ثقافة فريدة نحن إنسان ذكر جريء يسامو الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشل حمر من رأي خلافنا حداد مرنتان فتفشلو الفريودان وتذهب إلى باب الله ريحكم خيركم دين الدين نرى ما يمدوا سلام قبر بره يهو حودي وعدمان نصر الله يواجه وتذهب ريحكم خيركم قو الدين نعي تكتو واسفروا أكيد مركب دجال من إنسان أكيد يسندون ده لا عشان كسر نويته وضده بله سجده يجيس يليه لا نوى الكريان لكن الدنيا اللي هاي عوقي هاي دعوه وكاسو لما تضكعين وليسا نبتت وقصبه نبتت وقصبه إن جرسي هاي دعان هاي كما يلقى لأي هاي سكمتها هاي معروف هاي قططة تاريخ الكورنز ايه اللي ودي وحده يديه وقدانا اله ينكب وليه جريماش وقلط قال انت لاحظ الوحد ونكسر مينه بلودي osion الوحامف ،ยو أشجاعة صفر والساعتي وcientاً الاستغرفة Okay? بالنسبة لي how he can do it 250 يعني that I look high and then he can't enseñar واصبر أطراء float away皇帝 ان الله مع الصابرين إلى التدكاء Right yes come time HeURE sparkle loves you الذين اتخذ قومه خرج خرجوا صباحي من ديارهم غريودي وا قريش باطرن 11 دم خير بالصباحيه وهيه ان الناس كانوا يصصان ويسدون عن سبيل الى اي دين زيادتك اودين منعين اي دينه قاثان والله بما يعملون منحس الى ان وحي سمينيان وكوي يفعلون في عن لا يوجيه ابو جاله مركي لي سفر كانوا كان نقن هذا لوي codobta ku qoray ifa ir walahi naqumayna ku waadiido hadda laba qabiil oo kale baa is ku dhigeen ninkii furiga sadar ninkii to balki dabqad ka wasuu galiyey naqba oo أقبلون من هالسان أو معلم الدجنان أو عربت أن مغشوش هيبدو ناس باطلا نقول لك كقرم من نقيين نبي المحرق لك قبر ولا تكونون من قنن كل الذين سلكوا أكره خرجوا بحمديار من بدر كبير يقاق بيبحث عن يوحى عنه دقينا استصال ويسدنا عن سبيله دين تلهي دي دي دي دي ذلك كل سجان والله ما يعملون به ويزيينا لهم ويزيينا لهم الشيطان أعمالهم ويذكر فص الوقت يجي زينا وقرحيين اللهم قريش الشيطان shaytanuba a'marum qurhiyi wa لا xuwi la ghaliba al-qawmi yum ma shaddat islamka malaa'ikaha ugu heeliye gaalada ya dabada kasoori xumaanka xaalada dadno qotana uga baxay shaytan saraq min yar ginii jira oo dad qabil weyn ka dhashay araba aya maka kasoor raaci xuwi qolay ka baqiyeen islaayn jiraan oo reban bakar dhiin jiraan xuwi ana manta in ani go aniga oo wax ka wadaaygan baanahay iyo dadkaygan waxaan الله socda marka allaah samuxay tii ka waran way ziyana lahumu shaitan wuxuu ku raadinay waqtigi ziyana quti lahumu shaitan aamaluhu wuxuu qaalay ana ee in kastina ya aman in badgiriyaana in tasbiih oo wan hooyaan in idin demeray qa shaidan fala masaraal qi afaan labadii koo ka soo calay aqbee dib dibo hata uu soo ma ka malaaikaarta ay soo iyo sayalada iyo ku sogan markaas ku dhigey wuxuu markuu arkay sawnoqonay markaasuu xogintu soo raak ku dhawaaqay buu gabigiiiba ka saxiin markaas ay gujaha loo sheegay wuxuu yiri war awl horey waan aqaan dad kale waanay maxamed maxamed buu heshiis او دګال په بلامن راو نه کساره عقلې خرب خرب دب دب او عرب او قال و شيطان کې وښوي اني بریهم منکم بریبان انکه وحا اني لاګلایه او دګال امر ان الله ور وښوي او کاو ان لا سوال اني انو اروا وحا اكمال سره نو وحا ارکین رسول کنه فالګوري ییری مارن او شيطان کایرا او مالن maalinkaa araga markii laga reeyay maalinkaa adduunka inta uu jawr ugu yaraalay wiirsool ma weesireey si uuloon la wah beeran koqoriyanaayo inuu yareyn karo soo doorash ka dhay kan in aramaala farawna waxayda arkin baarka uga sheedan ka إلهي <سؤال> بان كعف سنه عقاات سنه واي ادكت هي ساشي وتكرم حسن نبينا محمد اذا وقت يقول المنافقون منافقين صائر حيين والذين في قروب المرض ان قوي قلبك كجرنا قرها وراي ومسلمينته هو وحهودي دينهم دين تودي صائر حيين وعليه تبارك وتعالى منافقين كان ده رسولك واحد منافق لمسعين وحج جعده عبد الله من عباته غير شيء هو إسلام هاي وغاله صر راي ولا قف يدتك باجرج هو اسلام هاي is tarin jira markaas markay akeen islaamka oo yar iyo waxaanu taro badan in la weelo Soomaali aya waxay dhan barfeeri waxay dabba isku turayaan qurbays ka turayaan iyo inta alle go door ka boqola ay raaciyaan inta leey koori far meliseela gal dabad u jidamee las ku toro saasayda ay am galay oo maay tawakal ala allah الله ali sura ilahi tala saarta fa inalah azizun yai wa galib idu lijran lagama qay moqod maadama galib xakeem wal magafoo idan mudan in la heli oo loogur gaalay oo heli ma galay ilahi oo heli maayo subhana wa ta'ala dadana la sidayni galada أي أفسان يصير دير يصير هل لدينا كفارو كوجيلوبي؟ آل ملايكتو ملايتو مركب النص كقادة يضربون يو جرعي وجوهم يو أدبرهم ويجي الدولة على جرعي الدولة على جرعي ودوخو مركب الملايتو حيقول له حيصير ودوخو عذ ودوخو عذاب الحرق على جواب آدي هذا في بلاك فصرنا صلى الله عليه وسلم فيش هالحالة وقال قيء منافق قيء مركي معايطة نفسك قاير معايطة عيلة أي أخرج الخبيث في الجزء الخبيث نفسا حن يجلك حن كجثة الصباح إلى غضب من الله عرض إله الصباح نص على صاحب مركي نفس صاحب الله علري رسوله جيشك جلايش واسع الضوضاء من ذي اللون حق الجني يقول دجو يسمير نروال بو او جيركي kamida ay nafti qabsanay markaas la garaacay xub loo soo saaray wajiga على marka ولو garaacay walaw tara الذين كفروا fal ladina ka faru malaaika yidri wana wajan la raayita amran fadiican barka marka malaaika ay garaacay ku dhayn wudu qada ama al han sawbakh sal al al ba guba ku dadan dhari ka qadada ay jeek malaaika sa ku dhayn وان الله اله ليس ما هن بظلام للعيد اله الضامن والنضر الميك لك متيئين الذين عذابهم وحنسهم وحي اتسميتين سبحان ان كعذاب كدائ دياري فرعون حالتهم وعليه سبحانه وتعالى جاره حاضرين مركة عل وحوي هي حال كود يبدأ بجود كذا بالفرعون كحالة الفرعون عادي هي حالة لثي والذين من قبل الفرعون كهري ولا هلاجم كواس فرعون يكوي كهري كفروا بأيات الله عالها إلهي بفخ فريان فأخذهم الله بلاه بقفت بذنوبه فتقولش ديت رمانت الرمال عينك ولا قفطين وضيع الشهودي وعند الباب مركة لبابي جارسات له يقطعها قوان ايو قذالب سات الهي قال تابر الهي سبحانه وتعالى واساو قارن وقصو إن الله قوي الهي وامتحوب بدون الشديد وقالت سؤال القطاع قال نصاس الهي وعقاب سبحانه وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة وأن أنعمها ذلك الطابس سيقول العضي الهي قال هذا هلاب لا يقول العضي بأن الله الهي لم يكن معها مغيرا مدبدله الدورنية نعمة نعمة أن عمله النعبي على قوم قرطشة حتى يغيروا إلا يجد بدلان ما بأنفسنا ونحن نفترق صورنا وأنا الله الثمين العالٍ إلهي وامد مقر البلد وعلم البلد وروحه هذا لي هذا الكيس هو مغرد من إلهي سبحانه وتعالى هذا وفع السنيء فعل في صدويه من اله اله إلهي فع السنيء دويه من إلهي فع ضعي إلهي وأوجيه ومقري ذلك قال لهم لقسى فرعون إياه كو الكوري وح الجسدي كون كذن من وح الجسدي القرش الجسد نهضنا ما ينير لأن الله إلهي لم يقم مغيرا صلته السموم إله ما لم يقم مغيرا من دورينية نحمقنا نعمها على القرش محقسون نعوذ بلت كوزعمين بوها محول بوه إلهي سبحانه وتعالى فزقي كندي وادونك كبر حولن بايماني هذا النواصي من الوحي اللي كبر niyay wasaasha subhanahu wa ta'ala oo ay u sheegay yudba ilay tamarat kullu shay wa annabi ilaibrahim da'a li saw nil wax kabahan wa wasxaraw nil marba kali wa ila dildibey saad dadka arkay arkeen saal buri loogoo xabahan nil buray ka taayo nil ما كان نعمان يسأو بالدلان يأمنجيه يبروافد إلهي سني يبقى إلهي نسأو قراوي وضيع كل ما له حتف بأن الله يقم مغيرا إلهي ماها مد بالدلاء نعمصهم أنعمها على قومه حتى يغيروا ما بأنفسه إلا نفطه يكبدلان ووحيه يكون حجرين إلهي زمارة تعرف خلطة على ما وأنا لا أستمع على قرآك استنا واساسه ما ها عيدين القرآن كريه كورميس إياه وراك اسوي لها انتو النعمه هي امه هي ارزاق هي براقه هي سيي وحي رابين الهي غرم و الهي كشوري و الهي عاصي شاس الهي او غلاو و بان قاد اسلام شيختان اقاد وس زلان قال يو اخره وحكرهينو دنكو ولفدايو الدنيا نعمه جنته الكافي وشنو المؤمن برسول كان عيسى فه المؤمن تايسكوري قال قناه و جنديسي مؤمن كان و حفصه اوتهى مره ايو دك اسلام اهدى الهي عاصيان غاده يروحوا آخرك مالك لكن كون طيب بلن بآخره كل المسلمين يقاسيو يسود درجليه دباست أقول عيسو كذب بألف فرعون والذين من قبلهم كذبوا بأيات ربهم الله سبحانه وتعالى وحوقريش كل شيء كوك الصنع وقصة وين يعوله عايشو كذب بألف فرعون عدي فرعون وكره قال كذك يدك يروح كل عيسو يو الذين من قبلهم كذبوا فرعون يكو كهري ودينين بأيات ربهم فهلكناهم وين هلقني بيدنو دين سايد بيدنو بامو وأغرقنا واغرقنا وانقرقني بي اللغه هسي قال فرعون فرعون يادكي في وكل ضمان كانوا قالمين قالو ياهين فرعون يقو الله سوي الله غلي قال, قال ياهين اي كوي كوري لهله ان شر الدواب وحس سعره او دول كصوده وها اوو شر الله الذين كفروا قال قالو كشر بदन ياهي وري مالك عليه سبحانه وتعالى وابن آدم ولهي كرامي وكف حدث ان الله وحو يي شر البري ان شر الدواب عند الله وكوهي لوخو ورا بي غران عند الله الذين كفروا فهم لا يمنون الى يوم يا رسول في الكتاب في سكوا ويقوا وشربان دار بد هي الذين قوا عهدت عدله بلنتيهم يهم يا ثم ينقضون برينيه عهدهم في كل مره مركز الله بلنتهم بلن كان بخيان بالله سبحانه وتعالى فانسوا سوره التوبان شاء الله بلن مية دار مية الذين كوي ويكون شركا بلن عهدت منهم أذل بلن صحيح ثم ينقضون البورين عهدهم في كل مرة مر ولا بلن قال من بلن وهم لا يثقون ما عطشنا يوم بلن كإني بلن وقع عبصنا وقع وأحضرم إلنا لكن يوم إلنا كماعبصنا يا بلن ما هي أنا كعب صناعي فيما تلقى الله هذا فما تتفنم هذا الحشر في الحرب دجال هذا كوكو لانثان قد دجال فهجر فشرب كلا عيل أو بهم ثوابت من خلفهم قوقدن بهي واحد خص ما يسوي دجال فراه قريان جاره وانه باريس مهان وتعال سن حرين ضرر ورنا وخصوصا هو بلن كأن فولينه وكذ وحد خص ما يسوي إن قال كم قرودن وجلسان سلام لدجالين باريس فعلىهم يذكرون، صحيح؟ مذيعين إن أم حقيقه ما كاستورا لغنتينه وأنتمم أو إذا ورساس ينوقف ليان ينجدعي، فرعان كقان لما تثقفنهم حضات هشح في الحرب لقولي محمد يسوع حب وسلم كه ذكر حضات بقولانطان قال فشربت خلا خير وخلفي جم متب بهم سببته من خلفهم قوة ضمه، تمرح كقديري إسلام في يلا قوم واحد لوو سميعو كعبر قااتان بالي جوهانا وتعا من هذا تعس من قوم قرحجاد قو خيانه هذا تعس توي قال قال كبقد اني بلانكي تبحار خيانه سنبي على الصوا شي سمن ادي يي يو اسكسي وغا قال كي حتى ina anta shiqta waraanu ku qadaw waad tirado hader wax ku banan maahow waan wa wa ka kubadin wa kaat kanay ilahay ba هذين يوم يسدد عليهم مرنا إسلاميكم إسلامهم العقيدة إسلامه بيت تخافن من قوم فرجها راح خيانة وجب الضبغة إنك خيانة وبلن كبحها فنبيت طوب إليهم حق ولا وبلن كي على سستم الله لا يحب الخائنات هذو إسلام يا دجال ما جرى الخائنات خدش ما خيان ولا الذين كفروا وقالوا سابقوا إلهينا كفا كنا يوم قالوا يلا أم لاين أقاط إلهينا كبحثان سبحانه وتعالى إنهم لا يعجزين إلهي ما عجزين كرام إنك انت واحدة دولار وقصة يلقى عرية ويلقى عرية ويلقى عرية وإذا ما قد أنك عجزين إلهي سبحانه وتعالى وكنزين لما عدنا كنا عجزين ما كالكشم يجلسوا وميروا بإلهي مر وعدوا لهم قالوا بيار السادة ما صدعتهم واحد دوودان ومن قوة حوجها ومن هذا الخيل فرضهاوا على الحرتان الطابرتانها فرضوا إن برد الله فروا يلا وده قال ميل تجني كي واحد يجاري يدياره يجعها واجع يجع الله من قنضان آخر زمان كذا يوم بيجيردهن رجال ما كنا ضارف ضالوا سار سار زورهم نوشك سار الله ورسوله الله ما صدعت فصور كأنها فسر waalla yii waadullo allah subhanahu wa ta'ala min quwwa oo min barkaantoo qoray ayu ku ceylaa inaa quwwa tarmi yarayna quwwa tarmi yarayna oo ruughan la sheegi dad iyo ogaada waashishto iyo soo shis kobar soo bentuubarta katagana وآ مرة وكدينها يعني وادي الغربودو صاديت برسولك يروحين تو يقاني كتاغا و عاصي و انا نشيغنا و رم روح الشيش يقاني بوقل بو كفي عين يفقي البرين جادب الليناي لا بقايا شيش توي ومن رب Abdul Khair فردها إلى برتان إلى شيش كبرتان لبلا والله عند اللقيوم حخير بلنجرتو لكم لنجعلها شيش توي ترجبون عندكم قعد فيني به رب Abdul Khair كي قوة هي شيش كبر عدو الله وعذوب علو ذله يعلو جنوب قال كذوب أنا الخبر وكاسو وكاسوا شيش تقاو وقاعد صني يعني هذا هؤلاء سقطوا هذا قالوا قالوا كهيه يستني زيد أم تكاهي لا يساو قالوا من هذو كعب زين وسائر الهيجان وينوش رجعوا وحوقبة بينهم لا يرقون فيهم إلا ولد دين تريون بها عد والله وعدوكم إلهب كانت قالوا الله كتاب كتب قالوا كعب إلا بكوا عروني لكن قالك إن لقع علي فيه ووكا اللعب فيه ودوه إلهي بك نفري وغمر رب سبحانه وتعال ناشي السلام تلقين لقفر فيه وإلهي اللي قدروا ترغون به إنكم كعب سيني واشيش برشده فرض برشده أدو والله أدو إلهي وعدوكم يو آخرين من دونهم هو آن هو كسو كيوم ومحاول قفة سري ومنافقينكم يعني كعب سينيقا لا تعلمونهم هو سيدا أبيون الله ilaahi wa iyahu ya'lamu maal malafaqtu wa kugu dhaxay jira wa gaal ka soo kale hoos u kale jira u kulay tukara u qolso الله ويعلم وما تنفقوا واحد باحسان ومن شين شيء فيك لا يكون باحسان يوفى اليكم ويدني وفنا يا الهي سبحانه وتعالى وانتم منكم لا طولن انصروا واحد جاءك لو بخiida wax kale ka fadhiidayna ba halkeena waxa saxitaa doqo qol halaad badle laa qiyaamada wasal له gamaynaa nahaa laayid yaad goofi sabad markii waxa lumayyo salaamka diila sura xumeeyo salaam ka iigaar yahay aik ku kujiray isa wax halba ku jiray isagii diinta ku socota hadii la waydii waxdiina soconaa islaamii galaa laa antu ku soo wad misayil kaadmin oo kacay duniyihii oo waxay dunniisa oo waxyi ka qanaay oo ay ka kubsanay oo waxay waxay ku mid baad maray saadbartay jeeska yahday dad islaamaha samayaan ma laga baqawi oo laa waxaan hani gusoo qaadin waxay rabaan noo gaalku ciiriyi dad xay qor halka soo qosay bay ku dhayn way ina meesha beddesho oo seerada ka saartaan oo kan samay saara oo kaas haddii dayay uu soo oo dib baan ku dhacay oo meel ay رسول كنستوه بنوغا إذا قدر دارويا عبدالع يسوي مركض إذا تميعتم بالعينة و أخاتم أدناء بالبقارة الجهاز عليكم دل دل و يتم و إذا انكتبت سبينين حتى تسريروا إلى الدين و يرحق بلليه إسكان نغطان و يمعصق إسكان نغطان و حبائي و حبائي و ينبقى بيينهم حالا و كلي إذا سبين و يقالوا و ضفشة الكساري مركض سبين كتسبين و وين إلا الدينة قال النبي صلى الله السلم يشين ما إن قال أن لين يشين كريم ولا لين يشين كرم فجنا حلها مربي لقيا من الواجب أن نجه كريم يشين سوي صار ضرب لكن سائر قدس ان انه هو السميع العليم فاشو كان رسول فلان قال 15 سنه رشيد تاود بها تبع وكان يريد 15 طونه قالوا مركي هشيشه قوسو بندغيان الله هو هو الذي فهي توردرين هنا كوكوش وكسدان ووكاس وغفة السميسان وضلقوس هذه الساعة قصد كودي هاي فإن حسبك الله إلهي برقاء غفر هو إلهي الذي كيوي أيدك أي كوكوش والجيب بالنسري هيل الكيسة يوم بالمؤمنين المؤمنين كي هاي كوكوش والجيب إلهي سبحانه وكالبه يا والله ريال انتر والسلام كسي الله سبحانه وتعالى وقرب هذا ونفط هذا هذا كد فاعي فتحافظه هاي عشان بيصير جن يحصل و إلهي والسكان بين قروب منين تقروط فودي والسكان لو أنفقت عضد بحنا النبي ولا ينحوله ما في الأرض ده واحد يقولك ده يساع الجميع أنت إلهي كسيم ما ده الدول كان يجعلي عضد من كل عربة هالمليون الدولار سيس أنصه بس لا سوكي أنا كرو وحد دينه اللي سوكي أنا إيمان كاي كتاب كإلهي سنة الرسول كاي خير كاي صعري بيدك بستجوين ما ده ما الله بروا هاكا سكوي السد وآيس الله ينايو. مركب هو كالفشود جيت يا إسلام كيجي إنسان سكينا. الله سبحانه وتعالى يسوكنا دين تاو. لو أنفقت حضن بحال المفلات بجميع أقوالنا إن شاء الله. روا بين ولكن الله وإنت إنه يا يا النبي النبي الله إله ومن ضدنا إلهي سبحانه الله وتعالى كافر تبعك قرء من القوى أذى قرصة إلى أذى إلهي بعدين كفره إلهي بسم الله وتعالى كفر إلهي بخير إذن كفر إلهي بالنص والبين كفر جاء يهنيبي حارض المؤمنين, المؤمنين تك مؤمنين تكبدوه عار القتال دجال دجالكم مؤمنين تكبدوه فضي جس قوموا إلى الجنة سب بي يوم البله عرضها الصنم نبا نعيم حافظ ليج استجابوا المؤمنين aga soo tiriyay la soo gaaray waxii wala hadaan ku sheegay markaa ilaahi amarkiisa run ku qaadanayay in coddayalka uu go'rin ka يا أيها النبي حسبك الله ومنتف. يا أيها النبي حرز المؤمنين بره على القتال إن يكون هذوي هاي والله منكم حقين عشرون هذيل الجهل صبرون أقعد كيساني يغلبو يشقون القناعة مئة تين ربع قرع جاره ننكم أنتوا كسر هذا وادقرنا إسلامه يكون منكم مئة تن يغلبوا ألف من الذين كفروا هذين بقولين كم بكاء كان ننكم أركب توان كاسوكو محاد عيب بأنهم قوم الله جهدهم مئة سنو شيطان بقشة قيسان شيطان كان ما كان سويم إلاو إني بري وين ما كيحاردي نقطة نقطين جرب الآن حتى حضوا الطواني إلى هذا كعرت الطواني هذا بمضناه صا بحاردوه إلى هو يغطي سبحانه وتعالى الآن حداروا والله لنا الناس خير وهذا تنقل وسحر لك تاعه وعند ميانة الآن سأخف الله بالله بسرعة عنكم وعلموا هذه الحيوقة أن فيكم مسلمين حدي منكم حدي وطعيف وطعيف. منكم حدي أن يتحدث أن المسلمين هذا الضعف تردر أن تهيو جسمك أتكيسي صبرك يطلقون وما أتكيسي أنكرته صيحكم هل يمكنكم أن يكون هناك أعلى مئة بقر صابرة يغلبون مئة سيئة الله أتكلم أن يتكفل الله الله أتكلم أن يكون منكم ألف هل يكون يغلبوا ومسلمين فيه يغلبوا ألفين لبي كأسفراني لبقل بإذن الله إلهي بلجنه إلهي بسم حان الله إذن كبير كبير كبير كبير كبير كبير إلهي دوني تنك والله أم عصب بري. إلهي بكب هو صفراني وكانك كأنك جيسي أنا صفراني أشجاعة صفر ساعة ما كان النبي نمئ ومحبون أن يكون له من هذا أسرى محبث حتى يسخن في العرض إلهي قال هذا هو وروي ورو أهي كب يط يريدون عرض الدنيا، وحاز دون السنة دون، والله يريدوا الاخر والله عزيز الحكيم أيضا. بدر القصائد اللي كتبتها، مركز الله صلى الله عليه وسلم ساقفة الدواعس أن يزيادوا أيوه سحاب هذه الصخور يا الإمام أحمد حاكم يقول سنة كيس مركز سفير بلطلي أو بكر يبعد ثلاثة وجه الرئيسي يا عمري فوعمر وحوجي دينيكي أكاب وهاي نو والبا هذا مدي إلهي ما كان قوي صوت كان وشي ما يقولي وما قال له فوكل شارينا صار صار الصارب تعبتت أن كل واد الله إنه مني أنا كريه الرسول صلى الله عليه وسلم ودي بذل وآذ بحرن فولده الرسول هو حوجي وغلب ودي لعسنة ثالث سنة في عاره ولي كان أراضي كان دي لعسنة كان خير بلون إلى هنا كدي علي في الصامار هو qalaabahan oo kan aan oo badii waxa laga yaabaa inuu islaamaa islaamku xudtaraa asuur kale ayaan fidi aan taqaadan aad bu furoso salaanka faahfaahinta naxariis xaqeela cabdeen rawaxay sawna ku dhaawray tok band degnaay xarab badan intan ku ka tagay laa walaa shuraa حديث كاسدوس شيعي وحورنا يا عبد الله مسعود تصالوا أبو ياره صلص الله عليه عمر أبو بكر عي الله قروبته الدمية قيب والجلعيه إلا هو عانى في الجلع الصناب أو بكر قصه في الجلع الصنبوه قيبنا وقعد إلا ونراح كاتك مرخص الله ورح صل مثقل ره في عياده آخره عمر وموسى إياه عادي لا تذل على المرأة الكافرة الله نضمس على أمواله النبو حلمتها إبراهيم النبي العيش ربنا يقول إبراهيم مايز رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام كريبا وحويري نين إلا كديو هي من الحقين موير حولا تقالي ناب بحيثتين عالتين وفقراتين حولا تحوشتين رسول الله صلى الله عليه وسلم قام كاسو قام كاسو قام سيد عبدالله بن عمر حد اللين وينب علي سلمان وتعالى يعيه النبي ما كان النبي أنه يكون اللي هو أسرى حتى يدخل في الأرض إلا نورك ميت كر وقوي وعبد الله يريدون عرض الدنيا بدون إنسان كذي على القلب والله يريدون آخر اللهين وبدونه يا آخر والله سام بلهي بدوني والله عزيز حكيم مر بلهي سال الله عنك ورسوله عمر وين سبؤه وينه وداي هلكني نار في سجق أي أحد سبحانه وتعالى فذيعه لورك تطون من الله أبوس قدر ومن الله إلهي حكى كار الصلاقة في الريون وغنيمة ينحايهم ما ذهروا من حال هذين فحسب جبتين كتاب كاري قدر كار الصلاقة في فيما أخذتم وحاق قارتين نحيسة وحائذ كل لها الله مسكم حائذ ثمان فيما أخذتم وحاق قارتين سب في عذاب عظيم قدر كإلهي جليل خارجية وغنيمة ينحاي وعذاب له أخرسوا في رسل الله ورساله هي كصناتي نسج كتب فكله إما غنيم توضح حشان حرارا طين الحورا والغنيم هو التراب من الرسول قيس وفريضة من مصر وقصان كونه حرال ويب ولا اسمهان وتعال طيب واتقول الله إلهك عاصينا لا غفور رحيم يا أيها النبي من قل يوم في أجيبك من العسرات كواختي القديرات صابي صردا على العباس يفسود الفساد عبدلمن العباس والويل بعض من الله قاس صدق أفرروح يصاف ما يصدق الروح يصو فاركب به بدخل عرفه ما يصنتو قييب الرسول فيه صابط كل سرعة العباس فصل أنت على كارن طلعة صاحب أمير فضة تهضم بنسانا، والكائن يطلق من عبد الله هي هذا الورشة دي، هو هذا الكلام هذا الكلام هو حاره، أو خسوي ابنه جد مالني فعمر شو ينافس رسول الله يا مرتع عباس يكسو الدكتور عبد الله يا ايها النبي خلونا وحط قل وحاتها، اللي من ضط كثيرة جد ما أنت إذا كجر ملا أسرى محبيها الله الله دوجي ما في قلوبكم. إن علم ان هذه في <تصفيق> قلوبكم قلبينا تحيث انه خير الفجروي يوتكم اذا سين يا خيراً وقت خير بما قدم خير الى ان سبحان الله عز وجل عباس رودي جواه فخير بدل يقول هي في فقال ادونا مثل اركبه وش قال الشقاده ادو يقانوا مثل لو انت يسوساي وي هي سيغديجه وجه خولها ay ka ويغفر لكم ذنوبنا واثنين دافي والله غفور رحيم وإن يريدو حداي الله من قبل وهما محابسين فك اذا xoraa ilaahay u khiyaane waagalmada ilaahay ku qoray gaalawu wa caan waagalmadu waa khiyaane fa amkan min ilaahay waka gacanta u soo gali xoraa ilaahay u khiyaane ma ku dhacwo kale wallahu aaliimul hakeem in alladina في سبيله دينك إلى الكبسي خريال كاذب والذين فوئه أقوى قوة أصل الضميج ونصرو بقر جاري رأيك بعضه أولياء مهجرين رأيك بعضه أولياء بعض واضط أذي هذا السحيق الله سبحانه وتعالى وأولياء سبيله ماذ رمتك خلوه هيو امنوا آمنوا هو إلى النبي كنوعي فولم يهجره ان يهجر يوم الشبردية ما لكم الناس من ولايتين ولي يعيش هذا من شيء قوة إذن in wayba alay subhanahu wa ta'ala iyo muslimiino meel ay iska degano islaamka soo badin way la madiino islaamka lagu soo uruurinayo yar rabay inay ku xogaysanay ku bartaano id difaacaano waxa ay noqotaa inbiciisanfana si ay way san taruumar hadday de xalad yahay dadiga galayn oo hayd wajiba hayd hadday gaar islaayaan oo ay gargaarin way distan fi deen hadayn kuujistaar darow la na islaam baa no baladin la ياقوان سنج هضي سلايان فراي ساق الله هو بما استعمارنا بصير إلهي سبحانه وتعالى وأرك واحد ثمين والذين كفروا هو جارها بعضهم أقولهم بعض أرفع البركة للواليها يعيش تجود يعيش الكفر من لا وهل دين كريه هو سنع ويهودي أنصار أي أنصار رفض أنت أوكار بعض سنع مرك إسلام نغطه هذ بين نغونة يوم مرك إله سبحانه وتعالى قيفة قيفة كلي وحكت وويل وياهم إلا تفعيلكم عطيان صاص صوين هو يعسج على عين وهو يسون قانون تكون وحاء هان فتن نط فتن أنا هان سفلا دبر في دعيس يور في كبير وعليه في سادم بالله أر إسلام كي قالوا أش كنت إسلام وهذا اللي تيم ويا جال أنا لجبر نقوم ويا محل لعشان قال إسلام ترجمونه دجال إسلام كي يقولوا مدين باجتر حطينا سير مو قالته هنا وتعالى واصي رسولك صلى الله عليه وسلم حديث امام التلويدي ودودي اي وريين اركو كو ورامايي ددك غوبدحال غبدها لو غورنيااد غوري او جاءكم من فردور دين وحلقه فزوجوه بلا تكون فتنة فان فرادي اوفسيد اريم دي هي دي با بالان سفرن كيا با با اسكو خلدم اي ناسك اسكو دي قول لويد محبه ايمانيه اا زينو تبدلي واشلي او خلوه ومركته منو كان كان رسول صلى الله عليه وسلم اركاسا waxay dhawen kaan fiic badb fiin shay dad yari yahay dad xoray yahay dad xayi yahay asur mar walba ku ciya marka ninnu caayinyo dad loo daa faal ka tin diina oo xuluqo faajojo wa ila taqoon fashad fashad marka sanad wasaa soo hadii gaalada islaamki la kala garay waay maxaa يا امبان وشك marked aidan jiclaanin buu allee subhaanahu oo ku aan aidan nixin ta conflictna ton fil albi wa fashadun kabiir wal ladina aamanu wa hajaru wa jahadu fi sabil illahi wal ladina aw qawa to soo hijroday ku so dowe soo يقول كوي السود ويقولي أرأيك بعض أرأيك هو المبين الحق باريس سبحانك تعالى يمن فضواته وحق لهم مغفرة ورزق كريم وقوة جزه الدين يوحى أي يارنا مغفرة بيرين الأرض فوحي جل ورزق كريم والذين آمنوا من بعد كوي جل فيم انت أنت ما كله خرطى وقاس وسلام ويجري مكالجة ويجرون اي أي واجنة في الاسلام والذين آمنوا من بعده هاجروا وجاهدوا معكم بعض بعض النغضان النغضان واللغة واللغة في ذلك كان قد وعدني الذين يوالون الجهاد فورائق منكم آخر كانوا حلقونا سخي وحجر جيره في الاسلام كو اي ساؤ نوقدان فرق نوقدان ما كي لرى رسول صلى الله عليه وسلم ان وعليه دد ان وحاي رسول صلى الله عليه وسلم سواه جروت مرقس ده هيجرو ولاك يو أبيه يو يديه الميسو جو كان ده هل كاس القد تيام مرقس الخيو رأيكه وقول الرحمن الله شيء بعضهم بركود أوله كح جاي واحد برنيه وحجر ده حركة في في كتاب الله حكم كلاي كلاي السلام وقوي السلام كتير وراء فاينس بعيوننا الله بكل شيء والله أعلم